الروافض أكذب خلق الله، حتى كان بعض العلماء الأوائل يذكر مسألة اقتراضية، يقول له أوصى رجل لأكذب خلق الله، لكانت الوصية للروافض، ومعلق علق تيميه على هذه الحكاية قال لا يجد الوفاء بها، <تصفيق>